ماذا؟ ماذا حيث؟ محقا احشاب كبره كله بعلمه دي اتجعله بشبانه وحيثي ومدن الله باكرتاب ما شعه ما تشهل ما شعه بشبان شعه شعه شبانه وحيثي وحشه بغض حيثي احشاب هكالش بارخوب بحيناتها أشياء تبيث لي أتبيث جدا من الأمر كيف سرع رعا أنا سمحتين أنا سمحتين مماش حكي ذي لمن الازر طفل عمل وطخل على الوزغين أنا أخلتي أخلتي كم أنا أخل أنا, يخلتي. أنا حكي ذي لمن الازر طفل شغالي هنالك مهنسي احشفه مدبرتي لابد برع مهارين ويبيعهم يا بابا افلو بحمش افلو ليت بلدو اخشب اني ركن هنستي وامر ودخان من مهار امتات الجيه حمشت الجذحر الشيباع اني مرد لخنشاها اني سمحتين ادي اذير سمحتين امر سيحك شعب اتشيح الزمان اتشيح الزمان شعني مش تعريض امرتي له اتاتر لي رشعب ورشم لي شلش حت رشعب سابري ما يشلي اتاتر شام لي رك شمان اتوخاتي كايني اخلتي اخلتي אתה אוכל שגדל? אני אכלתי. את רוצה להביא לי מים חמים רק לבד? בלי כלום? בלי כלום. ככה אני שותה. אז בוא תרוויח חמש. מה ארוויח שמה? אני לא רוצה לך בשקל אחר. מי רק ولا تطور بهétique latitude أрам عطيب أعمري أعملين ماية أفاجأت أمي إن عمرهم شاء الله أمير جيع محر حمشتك أخرى الشبعة فهر الله شهره أبقيت وايلي ومثبت يشمني ما قرأ ومرتي له قرأ شمت <متحدث> فلتت لا اليشمني يأذير مشونا شنط أفلو ليشمني لا ترجح الرشي مرش الله